أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كل شيء إن خلقنا أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير ان للمتقين في جنات ونهر الله فما وعد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن المترجم <تصفيق> للقناة فمن قادر صد قدنا عندما الملك نل سن ملب الله الله اكبر الله اكبر الشمس والقمر بحسنان والنجم والشجر يسجدان, والنجم والشجر يسجدان <صفح> والنخل ذات الأكمام والنخل ذات الأكمام ذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن كما تكذبان رب المشرقين ورب المرربين بَنهُمَا بَر زَوْخُل بَغان فَ أي آ إ يَخْرُجُ مِنْهُمْ مَنْ لُؤٌ الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام تاني تاني كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلام والإكرام صدق الله العظيم